الآثار للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم فضل الجوع وهل للجوع فضل حتى يقال فضل الجوع نعم, نعم. للجوع فضل. فضل نعم كما سيظهر ذلك في شرش هذا الحديث فضل الجوع مجوع. لفضيلة الشيخ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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ مِنْ نَفْشٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا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 وكل ضلالة في النار روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لا لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع حتى يجيء الجاء فيراني صريعا بين المنبر وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيظن أن بي جنونا وما بي جنون وما بي إلا الجوع ولقد قعدت في طريقهم يوما فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي ما سألته إلى ليستشعر فمر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي رجاء أن يستتبعني فمر ولم يفعل حتى جاء أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنظر إلى وجهي فعرف ما به فتبستم وقال أبا هر إلحق بنا قال فانطلقت على أثره فاستأذنت فدخلت فلما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد لبنا بالبيت قال من أين هذا قالوا أهداه لك فلان أو فلانة قال أبو هريرة فقال لي أبا هر انطلق إلى أهل الصفة فادعوهم يشركوننا في هذا اللبن فساءني ذلك وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة لقد رجوت أن أشرب من هذا اللبن شربة أتقوى بها ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بدن واهل الصفة اضياف الاسلام لا يؤون على اهل ولا على مال فدعوتهم ومما يحدنني ايضا انني اكون ساقيهم فاكون اخرهم شربا جاء اهل الصفة وكانوا اكثر من سبعين رجل فقعدوا فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على الإناء ثم تم الله تبارك وتعالى ثم قال أبا هر اثقهم فكنت أدفع الإناء إلى أحدهم فيشرب حتى يروى فأأخذه منه ما نقص شيئا فأدفعه إلى الآخر فيشربه حتى يروى فآخذه منه ما نقص شيئا حتى شربوا جميعا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال اقعد فقعت قال اشرب فشربت قال اشرب فشربت قال اشرب قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا فقال أرني فأخذ الإناء وكان فيه فضله فتم الله تبارك وتعالى وشربها هذا الحديث نوه عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله باب معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذوب عليه الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك رياض الصالحين بقوله باب فضل الجوع والتقلل وترك الشهوات والملذات فاعترض بعض قصار النظر على تبويب الامام النووي وقال وهل للجوع فضل حتى يقال فضل الجوع والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الجوع قال اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع فالذي يستعيذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه هل يكون له فضل وهل في الجوع فضل أفلا وهذا اعتراض من لم يمعن النظر فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى نظن به إن شاء الله عز وجل أنه لم يغفل هذا النظر لكن له نظر أدق وأعمق إن الجوع المجرد ليس له فضل مجرد أن تجي عنفك كما يفعل بعض غلاة الصوفية يرى أنه من تمام الوصول إلى الولاية أن يجوع نفسه بدعوة الزهر فيؤثر هذا الجوع انحرافا شديدا في طبعه ويرى خيالات فاسده يظنها كرامات إن الجوع المجرد مجرد أن يجوع لا أثر له ولا أجل كان يقول الإمام الطيبي رحمه الله ليس الزاهد هو الذي لا يجد شيئا إنما الزاهد من وجد فزهد لأن الذي لا يجد شيئا لا يقال في مثله زاهد وماذا عنده حتى يزهد فيه إنما الزاهد هو الذي ملد ووجد فزهد فيما عند نفسه كذلك ليس الجائع هو الذي يجوع باختياره إنما الجائع هو الذي لا يجد شيئا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يجوعون اختيارا من عند أنفسهم ولذلك هناك فرق بين جوعهم وجوع غيرهم فكلمة فضل الجوع سنشرحها في سياق الحديث سنرى هل للجوع فضل في هذا الحديث أم لا وهذا شبيه بتبويب العلماء على أحاديث البلاء يقولون باب فضل البلاء وهل للبلاء فضل؟ هل للمصيبة والكارثة إذا نزلت بك فضل؟ نعم ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن البلاء ليوكل بالعبد حتى ينشي على الأرض وما عليه خطيئة هل هناك فضل أعظم من هذا؟ قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ من البلاء ويستعيذ من المصيبة فهل الذي يستعيذ منه فضل إذا وقع هذا شبيه بتبويب الإمام النووي ذاب فضل الجوع مع كونه عليه الصلاة والسلام اتعاذ من الجوع هناك فرق بين الذي تنزل على رأته المصيبة بغير اختيار منه وبين الذي يستجلب البلاء على نفسه هناك فرق لو ان رجلا رمى بنفسه تحت عجلات سيارة فهذا قتل قتل نفسه اختار ان يموت بنفسه صواعية بخلاف الذي مر ولم يدري ولم ينتبه فدهمته سيارة الموتة واحدة والطريقة واحدة ولكن شفتان بين هذا وذاك هذا منتحر هذا كافر بادر بنفسه الى الله عز وجل وقد صح الحبيب ان الله سبارك وتعالى قال بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة فاين هذا من الذي يموت وهو لا يدري لم ينتبث فدهمته السيارة فهناك فرق فرق بين الذي ينزل عليه البلاء كقدر أعلى ما يستطيع أن يتفصى منه ثم بعد ذلك يصبر على هذا البلاء ويشكر ربه أين هذا من الذي يستجلب البلاء على نفسه إما بجهل أو حمق وكتبويب بعض الأئمة مثلا باب فضل من مات له أطفال صغار وهل في موت الأطفال فضل إن الموت سماه الله تبارك وتعالى في كتابه مصيبة حتى إذا أصابتكم مصيبة الموت فهل في وقوع الباء والموت فضل لا يمكن أن يعترض على الأحاديث بمثل هذا الفهم نعم هناك فضل منه قوله عليه الصلاة والسلام ما من رجل او ما من امرأة تقدم ولديني لها إلا كان لها حجابا من النار وأي فضل أعظم من أن تزحزح عن النار التي وقودها الناس والحجارة وهذا كمثل تبويب بعض الأئمة مثلا بقولهم باب فضل ضعفة المسلمين وفقرائهم وأن في الضعف فضل ولمن يكون الجهاد مثلا إذا كان في الضعف فضل فيعترض على هذا التبويب بمثل هذا الفهم مع أنه ينظر مثلا إلى قولي عليه الصلاة والسلام من حديث سعد بن أبي وقاف كما رواه البخاري قال سعد رأيت أن لي فضلا على بعض ضعفاء المهاجرين فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم لهم فضل أم لا لأن الضعيف مأمون الغائلة دائما لا ترى منه شرا لأنه ضعيف والذي لا ترى منه شرا يكثر جانب الخير عنده أكثر من القوي الذي يسخر قوته في الخير لكنه قد ينحرف ثم إن القوي لا يسمح لأحد أن يدوس له على طرف فقد يدفعه ذلك إلى الباغي والعدوان بخلاف الضعيف على من يبغي فتراه دائما مستكينا مستسلما فهو مأمون الغائلة دائما فمثل هذا اندع الله عز وجل لعل دعاءه يكون اقرب من دعاء القوي الباغي فتبويب الامام النووي رحمه الله تبويب سبيد جدا كما سيظهر ذلك في شرح هذا الحديث هذا حديث من عشرات المئات من الاحاديث الصحيحة يوضح لنا كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين وضعوا الدنيا كلها تحت أخدامهم كيف كانوا يعيشون لا تظنن أن كثرة الأكل تنبت الجسم وتجعله قويا مثلا على الجهاز أو على القيام بعباء الدعوة وإن كان الأكل سببا في ذلك وإلا فلو كانت المقاييس كذلك لم استطاع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وكانوا يقتسمون التمرات من كل في الزات وكان المشركون على الصرف الآخر يأكلون عشرا من الجمال في اليوم الواحد عشرا من الجمال وأولئك يقتسمون التمرات كل ثلاثة في ثمرة او كل اثنين في ثمرة فلما أجمع الله عز وجل بين المسلمين وبين عدوهم على غير ميعاد وخرجت قريش وهي تبغي القتال وخرج المسلمون ما يبغون قتالا فهناك فرق شديد في العدة مسلمون خرجوا لمجرد أن يأخذوا عير قريش يؤدبون قريش فخرجوا بفارسين فقط وكانوا ثلاثمائة رجل وخرج المشركون في ألف رجل وبطع مئة ثارث معركة جير ثم هؤلاء يقتسمون الثمرات وهؤلاء يكلون عشرا من الجمال في اليوم الواحد ثم جمع الله عز وجل بينهم وبين عدوهم وكانت الزولة للذين يقتسمون الثمرات إن الرجل البديم السمين يأتي عند الله تبارك وتعالى فلا يزن جناح بعوضه ويأتي الرجل الضعيف ضعيف البنية كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان نحيفا جدا حتى أنه إذا هبت ريح تكفأه على ظهره من ضعفه تسلق شجرة يوما فضحك الصحابة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس معهم قال لم تضحكون؟ قالوا يا رسول الله من دقة ساقي رفيعتان جدا نضحك من دقة ساقي فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسه بيده لهما أسقل في الميزان من أحد جسوم أهل العلم غير سيماني فالأكل وإن كان سببا في حظي النفس لكن كثرته مؤذية فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يجدون مثل هذا الثرف الذي عاش فيه المسلمون بعد ذلك خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وكان أميرا على البطرة قال أيها الناس إن الدنيا قد ولت حزاء وآذنت بصرن ولم يبق منها إلا صبابة تصبابة الإناء يتصابها صاحبها ثم قال لقد رأيتني سابع سبع مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا صعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت شفاهنا فلقد مضى الزمان ثم طار كل منا أمير على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا يأكلون ورق الشجر حتى تقرحت شفاههم يعني قرد فيها قرحة وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاف رضي الله عنه قال لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نأكل ورق الشجر حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاء ما له خل كناية عن الغائط يضع كما تضع الشاه التي تاكل البرسيم وتأكل الحشيش وهؤلاء هم الذين سادوا وهم الذين دانت لهم الأرض وذلت لهم جباه الأكاثرة والأباطرة والقياطرة فأبو هريرة رضي الله عنه يحكي لنا موقفا واحدا مر به ويقدم بالقسم لتأكيد ما يقول من شدة الجوع كان يقع الى جانب المنبر صريعا مغمى عليه حتى يجيء الجاء ويدخل فيظن ان هذا مجنون قال ابو هريرة فيضع رجله على علقه وكانت هذه طريقة لعلاج المجانين او العلاج الذين بهم مسك فراهم مثلا يضربون وقد يقيدون فيجيء الجائي الرجل يدخل فيظن ان هذا مجنون فيضع رجله على عنقه ظنا به ان به جنونا يقول ابو هريرة وما بي جنون وما بي الا الجوع جائع لدرجة انه يخر صريعا على الارض ولقد قعدت في صريقهم يوما اي في صريق المسلمين وهم خروج من المسجد صلى معهم ثم تركهم واقف على الطريق فإنهم جميعا يمرون من هذا الطريق لأنه عزيز ولأن نفسه كريمة يستحي أن يقول لأحد المسلمين خذني غدني معك فيريد أن يصنع شيئا يحصل به مقصوده بغير جرح لكرمته يقول الإمام الشافعي لقلع برسٍ وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس وقر برد وقود فرد وذبغ جلب بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلس أهوان من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحس أن يقلع ضرصه وأن تحبث وأن ترجع أمس إلى اليوم وأن تنفخ في نار وأن تحمل عارا وانت بيع دارك بربع فل هذا وغيره اهون على نفس الحر ان يقف على باب لئيم يطلب منه عفاء الكرازة النفس فهو لا يريد ان يقول غدني انما يريد ان يصنع شيء ان يحصل مره بغير ان يجرح كرامته قال فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي يعني لست جاهلا بها لا أسأل لأتعلم إنما أسأل لتكون زريعة أن يقول تعال نتغدى ثم أخبرك وإنها لمعي أي لا أحتاج إلى هذا السؤال فأجابني وانصره ما تفكير قوله عز وجل كذا تفكيره كذا وكذا السلام عليكم ما حصل مقصوده فمر بي عمره فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي ما سألته إلا ليستكدعني فمر ولم يطع أي أنه أجابه عن الآية وانصرت حتى جاء أبو القاتم صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو هريرة فنظر إلى وجهي فعرف ما ذه وكانت له الفراسة التامة صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لشيء كن كذا إلا كان كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن مالك صحيحين النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا من بعيد جدا يزول به الثراث قال له كن أبا خيثمة فكان كان أبو خيثمة يعرفه من نشياته فكان كون الثراثة التامة صلى الله عليه وسلم فنظر إلى وجه فعرف نابي فتبسم وقال أبا هير الحق بنا يستفاد من هذا أن المحتاج إذا جاءت يريد شيئا يجب عليك أن تتبسط له حتى لا تذله بحاجته فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أبا هريرة محتاجا فارب أن يلطف عنه وأن يتري عنه وأن لا جرح وخدش فتبسم أولا ليؤنته ثم ثانيا ما قال له يا أبا هريرا إنما قال له يا أبا هر وهناك فرق فإن العربة إذا رخمت الشيء فإن هذا يعني أنه تقريع او مدحن فمن باب التقريع مثلا ما رواه مسلم في صحيحه أن الله تبارك وتعالى يأتي بأنعن أهل الأرض من الظلمة البغاء ثم يقول له اي خل اي خل معنى كل اي يا كلان اي خل ثم يقول له اي خل اي خل معنى كل اي يا كلان اي خل الم اذرك ترأت وتربع وجعلتك رئيسا وجعلتك متربعا على الخنم ألم أرويك من الماء البارد فماذا فعلت فهنا اي فل هذا تقريع ومثله قول الله عز وجل للظالم او الكاثر ذب انك انت العزيز الكريم اين عزته وكرامته وهو في النار تقريع له وهذا كقول الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم فإن البشرى لا تكون إلا, تكون إلا بالخير فإذا استخدمنا الألفاظ التي لا تكون إلا بالخير بغير موضعها انقلب المراد لذلك المقصود التقريع وليس المقصود المدر أما استخدام الترخيم وهو أن تحذف بعض الحروف من الكلمة على جهة منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائسة ما لك يا عائش يا عائش كأنه يدللها ما لك يا عائش فيرحم اسمها فهو لما قال لابي هريرة اباهر يريد ايضا ان يلصف من نفسه فوق الابتسامة العزبة التي ابتسمها النبي عليه الصلاة والسلام لابي هريرة فهو قد سرى عنه بصنيعين من صمائع الكرام أنه تبسط إليه بالبسمة ثم إنه رقمتناه عندما ناداه فهذا يدل على وزف ثابت أباهر إلحق بنا فلحق به أبو هريرة رضي الله عنه قال فاستأذنت فلما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد قال من اين هذا قالوا اهداه لك فلان او فلانه في هذا دليل على ان الرجل يجب ان يتفقد بيته مثل يدخل يجد مثلا جهاز كبير جدا ولكن احد دخل بجهازه في البيت ولا يسال من اين لكم هذا او يجد مثلا سجاده عظيمه لا يقول من اين لكم هذا ربما سرقها ولده مثلا يجب عليك ان تتفقد بيتك وكلما رايت شيئا ليس لك ليس لك فيه كسب يجب عليك ان تسال لانه ربما كان فرقا فكان النبي عليه الصلاه والسلام يتفقد بيته دائما وهذا من باب تحمل الخير فان العبد لا يصل الى الله تبارك وتعالى بكلام إلا ان احتاط لنفسه مثل هذا الاحتياط ده شبهات واسع جدا جدا كما أن باب الورع واسع جدا والسعيد من وعظ بغيره لا سيما ان كان أسواتك هو النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل أبو هريرة فوجد كوب اللبن فرح جدا وظن وظن أنه لكرم النبي عليه الصلاة والسلام سيعطيه لنا وقل اشرب يا أبا وهو جائع جدا يحتاج إلى عشر أكواب عشرة أكواب من النبك أجائع يتصور أنه لو قدم له طعام الأرض لا كله فعين الإنسان أكبر من بطنه تجد الإنسان وهو صائم يصنع من الطعام والولائم شيئا عظيما جدا يظن أنه لو اذن للمغرب فيأكل كل هذا ثم ما يلبس ان يأكل لقيمات حتى يقوم واترك الباقي عينه اكبر جدا جدا من بصمة فابو هريرة يريد ان يصعب هذا اللبن ويصمع في كرم النبي عليه الصلاة والسلام فقد قدم بالبزمة وبترخيم اسمي لكن فرحته تبزدت ابو هريرة تكلم ذلك. فلقد رجوت ان اشرب كربة من هذا اللبن اتقوى بها. وما يقعل هذا اللبن في اهل الصفة. سبعون رجل ما يقنع هذا اللبن فيهم. وهو قليل. ولكن لم يكن من طاعة الله عز وجل ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بجد. انظر. يجب عليك أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمسرى فيما تحب وفيما تسرى ولا يظهر مقتضى هذا الحب إلا في وقت أن لا يكون لك رغبة في الصاع يكون تنفيذ الأمر على حساب بعض مصالحك هنا يظهر أثر الحب وأثر الافتباع إن الله تبارك وتعالى جعل الحب هو الافتباع لا كي أكثر من ذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتسبعوني يحببكم الله إذا الاستباع النبي عليه الصلاة والسلام ليس مجرد دعوة أن أقول أنا متبع للنبي عليه الصلاة والسلام وأنا مخالف لما أمر ومخالف لما نهى عنه لا شك أن بيننا الآن من يلبس الزهد إما قاتم أو دبلة فأنا سأقول لك الآن إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الرجال أمسك بالحرير في يد وبالذهب في يد آخر وقال هاذاني حرام على ذكور أمتي كلمة حرام استخدامها قليل في الأحاديث ولا ككت قال إلا لأمر خطير هاذاني حرام على ذكور أمتي إن كنت ذكرا فاخلع الذهب حرام على ذكور أمتي حل لإنافها كم من المسلمين الآن الذين يزعمون هذه المحبة يمد يده فيخلع هذا الذهب ولا يعيده إلى أصبعه مرة أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد رأى رجلا يلبس هذا قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فضعوها في يده هنا يظهر أثر الحكم سمعت الأمر اعتمد إن كنت محبا حقيقة وإلا فإن دعوات الاستباع النبي عليه الصلاة والسلام هي دعوة كاذبة وهنا كثير من المعاصي يقارفها المرء ولا ضرورة لمقارفتها ما ينزع عنها برغم سماع الأمر الناهي عن ذلك إن المحبة تساوي الاستباع إن اتبعته صلى الله عليه وآله وسلم قلبا وقالبا فأنت المحب هنيئا لك أيها المحب فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة مع من أحب وإن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وتتبعه قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا لا تك أنك معه إن شاء الله فأبو هريرة برغم أنه استدعاء أهل الصفة ليس على شهوته وهواه ومراده إلا أنه يقول ولم يكن من طاعة الله عز وجل ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بذ ليس هناك بد من الطاع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إن الله عز وجل لك سي لا يحل لك أن تقول بل انا احتياري افضل من احتيار الله لي لعل كثيرا منكم او جميعكم يتعوذ من هذه الكلمة ان يقول عبد ان احتياري افضل من احتيار الله لي انظروا انكم تشعرون بقشعرير من اللق وكثير من المسلمين يؤكد هذا القول بفعله يأتي المعطية ولا يأتي مقتار الله سبحانه له ويفضل اختيار نفسه أليس هذا هو هذا القول يفضل اختيار نفسه على اختيار ربه أو اختيار نبيه صلى الله عليه وسلم فعجيب أن تفزع من القول ولا تفزع من القول ذهب أبو هريرة برغم أن هذا الذهاب على غير شهوته إلى أهل الصفة فدعاهم جميعا وأهل الصفة جماعها جروا وتركوا أموالهم وديارهم وليس عندهم شيء فقراء فكانوا يبيتون في المسجد كانوا يكثرون إلى أربعمائة رجل ويكتلون إلى سبعين رجل فجاءوا جميعا فجلتوا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكوب ووضع يده عليه ثم تم الله ثم قال لأبي هريرة أظاهر كن فاتكهم فقام أبو هريرة رضي الله عنه وأخذ الإناء فدفعه إليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لله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 إن بعض المسلمين يظن أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن فقط ويظنون مثلا أن موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام أوتي من المعجزات المادية أعظم مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وظن منهم أن معجزتها هي القرآن فقط ونحن نقول إن أعظم معجزة هي القرآن لكن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم المادية الناظر فيها يجدها أعظم من بعض معجزات عيسى عليه السلام في الصحيحين من حديث أنت ومن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة مع المسلمين وعطف الناس وحام موعد الصلاة قال مع الماء الذي في أزوادكم جمعوا الماء الذي مع كل الجيش فاجدوه كوبا واحدا من الماء فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه وفرج بين أصابعه هكذا ثم أمال الإناء وقال توضعوا بسم الله قال أنا فرائح الماء يفور بين أصابعه أليس هذا أعظم من حجر موسى أليس فوران هذا الماء أعظم من حجر موسى عندما ضربه فانبجر قتنة عشرة عيما إن من خصائص الأحجار أن تأتي بالماء قال تعالى وإن منها لما يتشقق أين الحجار فيخرج منه الماء إنما هذا إناء ليس له خصية الحجر يضع يده عليه الصلاة والسلام المباركة ثم يفرج بين أصابعه ويقول توضعوا بسم الله ما يخرج الماء هكذا الهوين لما يخرج يخور كانما قرد بضغط عال فتوضعوا جميعا وحملوا الماء قيل لأنفسكم قال كنا 1500 1500 رجل يتوضعون ويحملون الماء وجاء رجل يهودي إلى النبي قال الله عليه وسلم واليهود مولعون بالماذا ألمسهم الذين قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة حتى الله سبارة وتعالى يريدون أن يرونه رأي العيان كما يرون الأشياء رجل من اليهود أبى أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يرى آية معجزة نتيه وفي بعض الروايات أنه ركانة وأن ركانة هذا كان رجلاً مصارعاً عظيماً جدا لا يصرعه أحد أعظم مصارع في الجاهلية كان ركانة هذا ما فرعه أحد قد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يصارعه ففرعه النبي عليه الصلاة والسلام وكان هو الأول الذي فرع ركانة أوتي قوة أربعين رجلا كان إذا حمي الوطيف في الحرب كان شجعان يستفرون خلق ظهره عليه الصلاة والسلام قال وأعظم من هذا يا ركانك ألين إن دعوت لك هذا العز نقلة ألين إن دعوتها لك فجاءت إلى هنا أكنت تؤمن وفي بعض الروايات أنه رجل يهودي ويريد آي حتى يسلم قال له ألا إن دعوت لك هذا العزق وجاء إلى هنا أكنت تؤمن قال أجل فدع العزق فجاء يحجلك الصبي الصغير ثم أمره أن يرجع فرجع يحجلك الصبي الصغير وبالصحيحين من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتب على جذع نخلة فقالت لهم رأة من الأنصار يا رسول الله أو رجل هل لا نتخذ لك منبرة قال إن شئتم أو قال إن شئتي فطنعوا له منبرا فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال جابر فتمعنا للجذع خنين الكخنين الصبيت الذي يرسل يريد أمك جزع نقلة النبي صلى الله عليه وسلم أنت أولى بأن تحن إليه عليه الصلاة والسلام قال الحسن الضفري عجبت لكم جزع نقلة يحن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم بالحنين أولى يأني الجزء وما يستكين حتى ينزل النبي صلى الله عليه حتى ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيضع يده عليه فيسكن ثم هذا الجمل الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في طريقه وكل هذه أحاديث صحاح كان يمشي في طريقه إذ قابله جمل قال أين صاحب هذا الجمل قال انا يا رسول الله قال إنه يسكو إلي أنك تجيعه وتدعبه من العمل يعمل عليه ليل نهار ويجيع إنه يسكو إلي أنك تجيع وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوصي به خيرا ثم هذه القصة العجيبة الذي رواها أصحاب الجلائك البيهقي وغيره وهي صحيحة أيضا أن رجلا من اليهود راعيا خرج بغنمه في أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فجاء الزئب فأخذ غنمة فظل يطلبه حتى أخذ الغنمة منه فأقع الزئب على ذنبه ثم قال للراعي بلسان عربي مبين أتأخذ مني رزقا شاقه الله إلي فقال الرجل ما رأيتك اليوم عجبا زئب يتكلم فجع ما رأيتك اليوم عجبا ذئب يتكلم قال له الذئب بل انا اخبرك بما هو اعجب من ذلك فرجل بين النخلات اللي هو رسول عليه الصلاة والسلام يخبركم باكبار ما مضى وبانباء ما يجيب هذا الرجل يهود ما تنعقف اني بعث رسول بين النخلات عن في مكة اخذ غنمه وذهب الى الدار وذهب يبحث فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبأ وبعث فحكى للنبي عليه الصلاة والسلام ما رأى فقال عليه الصلاة والسلام إن من أشراق الساعة أن تكلم اتباع الإن وليخرجن الرجل فتخبره فخذه ويده وشراق نعله بما صنع أهله بعده فجأة فقدت تتكلم أهلك خرجوا من البيت أهلك مع رجل غريب أهلك يدبرون لكذا ما تقوم الساعة حتى تخبر فقد الرجل صاحبها بما أحدث أهله بعده هناك عشرات المئات من الحديث عشرات العشرات من الحديث الصحيحة التي تبين أن ما أوتي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من المعجزات الماضية أعظم من كثير مما أوتي به موسى وعيسى عليه السلام فليست المعجزة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم يا المعجزة الماضية يا القرآن يا المعجزة التي هي القرآن إنما له معجزات كثيرة وهل هناك أعجز من إحياء أمة متناحرة ظلت أربعين عاماً تحارب لأكفه سبب يكون وجمع الله تبارك وتعالى بين هذه القلوب وأحيى أمة ألن تحياء القلوب من هذا العدم ويرجاعها إلى توحيد الله عز وجل من أعظم المعجزات نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بمعلمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأينا ونوطينا إلى الخير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموطة راحة لنا من كل شر اللهم اقين الفتن ما ظهر منها وما ضفن ربي نفوسنا تقواها وذكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقل الصلاة